بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ما زلنا معكم في شرح احكام التجويد من كتاب غاية المريد في علم التجويد وهذا الدرس الخامس ونكمل ما كنا قد بدنا به من شرح أحكام النون الساكنة والتنوين ونبدأ في ذكر بعض ما مر معنا في الدرس السابق من باب ربط الدرس الحالي بالماضي فأسأل ما هي حروف الإظهار؟ طيب أحسنتم طبعا أنا سؤالي لم يكن سؤالا كاملا يعني بالمعنى الدقيق سؤال علمي فإني قد قلت ما, حكم ما هي حرف الإظهار ولم أحدد أي نوع من أنواع الإظهار فقد يكون إظهار عند النون المتعلق بأحكام النون الساكنة والتدمين وقد يكون بأحكام النون وقد يعم ذلك فلذلك السؤال الصحيح ما هي حروف الإظهار الحلقي أو ما هي حروف الإظهار آآ آآ آآ نون الساكنة والتنوين متى يظهر نون الساكنة والتنوين والأذق من ذلك أن يقول عند حفص من الشاطئ طيب قلنا كيف لمن يريد أن ينظر إلى المصحف سيما سوف المصحف بطبع المجمع الملك فهد كيف كانت تضبط النون الساكنة عند الإظهار هل كانت تكون مجردة على الحركات او يوضع عليها سكون وان كان يوضع عليها سكون كيف يكون ضبطه ورسمه نعم احسنت يوضع عليه سكون احسنت عليه راس الحاء الصغيرة اذا وانا اقرا القران ان صادف وراء كان عندي حكم من احكام النون الساكنه والتنوين وجاء فوق النون الساكن عفوا احكام وجاء فوق النون الرأس الحاء الصغيرة أعلم أن هذا الحكم حكمه الإضغار طيب كيف ضبط الإضغار الإضغار عند التنوين سواء تنوين ضم او فتش أو كسر نبدأ بتنوين الضم كيف كانت ضبط جيد الحركات فوق بعض مباشرة جيد تكون مركبة فوق بعضها بعض التنوين يكون ضمة الاولى والثانية مقلوبة فوقها وقد يعني مثلنا على ذلك ومن كانت يعني بين يديها مصحف تتثبت من ذلك طيب انتقلنا الآن إلى الإضغام وقلنا أن هناك عدة تاريفات للإضغام والأصل أن يقال في الإضغام ماذا إنما نقول إدغام بشكل عام ما تعرف الإدغام بشكل عام جيد هذا لغة استراحا أحسنتم إدخال حرف بحرف وقد نبهنا على عدم دقة إدخال حرف ساكن قد بينا أن هذا كلمة حرف ساكن ليست بدقيقة وكذلك إذا قلنا حتى يصيراني حرفا واحدا مشددا كذلك ليست دقيقة والله تعالى أعلى ولم وإنما هو إدخال حرف بحرف وقد أشرت إلى ذلك وقلت يعني ما, يعني ما يبين ويجدي ذلك بالأمثلة لمن تراجع الترسي الماضي طيب نحن قسمنا الإضغام إلى قسمين ما هما إضغام بغنى وبغيرين طيب ما هي حروف الإضغام بغنى ينمو أحسنت ودغم بغير غنه اللامي والله تبارك الله ما شاء الله ما ادري الى هنا وصلنا او لا طيب صار من هنا ان شاء الله شكرا نقول أخوات الكلمات أن النون الساكنة والتنوين إذا جاءت النون الساكنة أو تنوين ثم جاء بعد حرف من حروف يرملون فإن الحكم يسمى إدغام هذا الإدغام يقسم إلى قسمين إدغام بغنى في كلمة إما ينمو أو مومن والحرف اللام والراء تضغم النون الساكنة والتنوين فيه بغير غنى هذا بشكل عام أما من حيث التفصيلات فنقول نحن الآن نأخذ في احكام النون الساكنة والتنوين أو احكام بشكل عام لحفص من طريق الشاطبية لأننا لو عممنا بغير حفظ تختلف الأحكام وكذلك لو ذكرنا لحفص من الطيبة كذلك قد تختلف الأحكام بل تختلف الأحكام الآن لو فتحتم صفحة 60 من كتاب غاية المديد سيذكر لنا المؤلف فقال الواعي الإضغام من حيث الكمال والنقصان فقال الإضغام نوعا الأول إضغام كامل والثاني إدغام ناقص الإدغام الكامل كما قال المؤلف هو ذهاب ذات الحرف وصفت وصفتهم معه يعني ذهاب ذات الحرف والصفة معا ويكون ذلك إلا اللام والراء لكماء التشديد فيهما باتفاق العلماء وضبط ذلك يعني علامة ذلك علامته وضع الشدة على المدغم فيه معنى الكلام أخوات الكلمات أما الإضغام يقسم إلى قسمين كامل وناقص فالكامل أن تذهب النون كليا كاملة سواء بذاتها أو بصفتها مثل ذلك من ربهم نحن الآن لو تنظرون إلى اللوحة من ربهم هكذا في المصحف نطقا إذا وصلناها تقرأ هكذا من ربهم أين النون؟ النون ذهبت كاملة هذا معنى كلام المؤلف تفق العلماء على أن النون تذهب كليا سواء كانت في الحرف أو في السفر هذا ما يسمى عند العلماء الإضغام الكامل القسم الثاني وهو الإضغام الناقص قال هو ذهب ذات الحرف وبقاء صف من صفاته وهي الغنى التي تكون مانعة من كمال التشديد وذلك في الحروف الأربعة حيث تشبه الإطباق في أحطه هذا رأي من أرأي العلماء انتبه في معنى أخوات الكلمات الآن إذا صادفتنا كلمة مثل من يعمل ما الحكم فمن يعمل ما الحكم إضغام بغنى ممتاز كامل أو ناقص آمن من جميع الأحوات أن يحاولوا أن يشاركوا من قالت إنه كامل جوابها غير كامل إضغام ناقص كيف نعرف أن الإضغام ناقص نقول الآن النون الساخنة أخواتي الكريمات تتكون من حرف النون والغنى ألف وبا الألف هي النون التي تخرج باللسان وباء هي الغنة النون عبارة عن ألف وباء في حالة الراء أو اللام تذهب الألف والراء كليا فتقول من ربهم في الإضغام الناقص تذهب ألف وتبقى باء فلا تذهب كامل النون الساكنة أو التنوين وإنما وإن يبقى شيء منها وهو الصفة فلذلك عند النطق سنقول فمن يعمل الآن الذي يسمع يقول هو نطق ما نطق نون لم يقل فمن وإنما جاء بشيء يسمى الغنة من أين هذه الغنة إما أن تكون من الياء أو من النون لو قرأتم فمن يعمل فمن يعمل هذه الغنى التي ننطقها بمقدار حركتين إما أن تكون من النون أو تكون من الياء يقينا ستكون من النون لأن الياء ليست من صفاتها الغنى فمعنى الكلام أن الغنى بقيت فلم تذهب كابل النون وإنما ذهبت ذات النون وبقي شيء منها وهو الغنة فلذلك سمها العلماء بالإضغام الناقص إضغام بغنة ناقص وكذلك الحال في الو لما نقول موال لاحظوا أنا ما قلت موال وإنما جئت بغنة موال الآن هذه الغنة تبع لمن للنون. إذن نفهم من ذلك أن النون لم تذهب كليا وإنما بقي شيء من هذه النون لذلك تسمى بالإضغام الناقص دليل ذلك أننا لما نفتح المصحف إذا قررنا بين من ربهم وبين فمن يعمل نجد أن في الإضغام الكامل التي ذهبت ألف وبعد ذهبت كامل النون وضعت شدة. بينما فمن يعمل الإضغام الناقص أو كلمة موال لم توضع شدة دلالة على أن النون لم تدغم كليا في الياء أو الواو إلى هنا واضح إن شاء الله إذن أنهينا نحن أربعة حروف اللام الراء قولا واحدا كامل الياء والواو قولا واحدا ناقص بقي عندنا كم حرف منحرف الإضغام؟ النون والميم، أحسنته اختلف العلماء في النون والميم هل هي إضغام كامل أو ناقص؟ اختلف العلماء في النون والميم فبعض العلماء قال هي إضغام كامل وبعض العلماء قال لا هي إضغام ناقص لماذا اختلفهم العلماء؟ عندما نأتي بالنون هنا وجاءت بعدها نون عندما نأتي بالنون وجاءت بعدها نون مثل من نشاء من نشاء يا ترى هل النون ذهبت النون الأولى ذهبت كليا فصارت النون الثانية مشددة مثل من ربهم من ربهم ذهبت النون كليا فلذلك صارت الراء مشددة فبضع لمن قال نعم النون ذهبت كليا وهذه الغنى التي نسمعها ببقدار حركتين إنما هي لأن النون الثانية صارت مشددة مثل الراء لما شددت فقالوا هي إدغام كامل بعض العلماء الآخرين قالوا لا النون لم تدغم كاملا وإنما هذه النون ادغم فقط ذات النون وبقية الصفة يعني من نشاء مثل فمن يعمل طيب الغنى بمقدار حركتين قال قال الذين قالوا بأنها ادغام ناقص قال هذه الغنى مزيج من الغنى الأولى مثل فمن يعمل الغنة الأولى وكذلك مزيج من النون الثانية فأصبحت من مقدار حركتها خلاصة القول ان اختلف العلماء في النون والميم فهل هذه النون اضغمت كليا أو اضغم بعض النون فمن قال اضغمت النون شبهها في قولنا من ربهم النون ذهبت كليا والرأ شددت نفس الشيء فمن نشاء النون الأولى ذهبت كليا والنون الأخرى شددت فغنت لمقنرة الحجرتين القسم الثاني من العلماء قال هي ناقصة وشبهوها في فمن يعمل أو من وال. فقالوا هذه الغنى التي نسمعها هي عبارة عن الغنى الأولى زائد يعني الصفة الإضغام الصفة الأولى من النون الأولى بالإضافة إلى النون الثانية فصارت بمقدار حركتين وكذلك الحكم في الميم خلاصة الأمر كاملا أن العلماء قالوا اللام والراء إضغام كامل الواء والياء إضغام ناقص أما النون والميم اختلف العلماء فبعضهم قال كاملا وبعضهم قال ناقص طيب ماذا ترجحون أخواتي الكلمات؟ ماذا ترجحون؟ ماذا ترجحون؟ خير آسف احدا الاخوات كذبت ترجح انه كامل الكامل جميل كامل ناقص طيب انا ارجح بانه كامل تبعا لعلماء الضبط طيب كيف سنعرف جميل الان لو ارادت احد الاخوات تفتح المصحف احد الاخوات ارادت ان تفتح المصحف عند الادغام الكامل عند اللام والراء هل تضع شدة او لا عند الادغام الكامل في اللام والراء هل تضع شدة ام لا ركزوا معي بارك الله فيكم انا كثرت من ردهم النون اذا بعد حرف الراء النون اذا جاءت بعد حرف الراء لو فتحنا المصحف وقرأنا من ربهم نجد أن النون لم يضع عليه أي حركة والراء شددت دلالة على أنها اضغمت إضغاما كاملا وكذلك اللام من لدن من نجد أن النون كتبت بدون عارية عن الحركات لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون واللام عليها شدة دلالة على أنه إضغام كامل طيب لو فتحنا المصحف الآن وأردنا أن نرى نون جاءت بعد حرف الواو نون ساكنة جاء بعد حرف الواو مثل موال موالي إضغام ناقص هل وضعت على الواو شدة لا ممتاز لماذا لم تضع شدة قالوا لأنها لم تضع إضغاما كاملا جميل طيب الآن يا أخوات الكريمات النور والميم من نشاء من ما هل وضعت عليها شدة إذا وضعت عليها شدة نقول أن العلماء رجحوا بأنها كاملة إن لم تضع على النور الثانية شدة نقول عاملوها كالياء والواو بغير الشدة لو فتحنا المصحف أخوات الكلمات لو وجدنا أن النون الثانية وضعت عليها شدة أو النيم وضعت عليها شدة فإذا قرأنا من نشاء من نشأ النون الثانية عليها شدة مما من ماء نون ساكن بعد حرف الميم نجد أن الميم عليها شدة نفهم من ذلك أن علماء الضبط رجحوا بأن النون والميم ادغام النون الساكنه عند الميم والنون ادغام كامل ليس بناقص وهذا ما ارجحه انا والله تعالى اعلى واعلم انتك الى مساله اخرى امل ان تكون وضحت هذه النقطه امل الى نقطه اخرى اسباب الادغام تماثل وتجانس وتقارب لاحقا ما ناخذها ولكن بشكل عام بمفهوم عام لماذا ندغم؟ تقول بالمخارج بعضها من بعض كلما كانت المخارج أقرب كلما أدغمت طيب الآن سنلتي إلى بعض المستثنيات اليوم مرنا معنا أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة احكام الآن نحن في الحكم الثاني وهو الإضغام ثم قسمنا الإضغام إلى قسمين قلنا بغنى وبغير غنى فقلنا الذي بغنى مجموعة فيه ينمو والذي بغير غنى اللام وراء ثم عطفنا على ذلك قلنا هذا الإضغام كلمة يرمنون يقسم إلى قسمين إما إضغام كامل أو ناقص فقلنا بأن اللام وراء كامل وأن النون والواو والياعفن ناقص واختلف العلماء في النون والميم والراجح بأنها إدغام كامل نأتي الآن إلى لو عدنا قليلا إلى صفحة 58 إلى صفحة 58 قال المصلف أسأل الله أن يبارك في علمه وأن يرفع به الإسلام والمسلمين أما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهاراً مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفيه أو قمري, قمري ولا يكون إلا عند الياء والواو ولم يقعها في القرآن إلا في أربط مواضع الدنيا بنيان صنوان قنوان طبعا في تعليله أخواتي الكريمات في التعليل قال ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلقي أو شفاء أو قمر أنا أخالف ذلك وأقول انما سمي مطلقا لأن العلماء اتفقوا على عدم في وقراء العشرة بجميع رواياتهم اتفقوا على أن النون الساكنة تظهر في هذه المواضع الدنيا وقد مرت كثيرا في القرآن الكريم بنيان بنيانهم وغيرها واشتطاتها صنوان وقنوان هذا ما حكمه حكمه الإظهار ماذا يسمى إظهار مطلق ما تظن إحدى الأخوات اللام الشمسية والقمرية والله تعالى هكذا ال أراد المؤلف لأن عندنا إظهار بسبب اللام ما تسمى القمرية وسيأتي معنا إن شاء الله عزيزي في الدروس القادمة أحكام اللام ولكن أنا أخالف ذلك أقول إنما سميت مطلقا لأن العلماء إطلاقا ما أحد منهم أدغمها إذن ما هي الكلمة الأربع الذي اتفق عليه القراء العشرة كما قلت لا تظن إحدى الأخوات أن في رواية من الروايات لا لقالون ولا لورش ولا لخلاد ولا لخلف ولا أي روا من الروا وكذلك حفص ولا من أي طريق من الطرق لا الشاطبية ولا الطيبة ولا الدرة فيها إدغام في هذه الكلمات كل العلماء اتفقوا كل قراء العشرة بجميع رواياتهم وطرقهم اتفقوا على أنها تظهر إذن عندنا أربع كلمات لا خلافة فيها اختلف العلماء لماذا, لماذا أظهرت وجل العلماء يقول حتى لا يلتبس بالحرف إذا تضاعف أو تشدد يعني حتى لا يخفى حتى لا تختلت المعاني ولا ينقل المعنى إلا معنى آخر طيب والعلا في ذلك الأولى من ذلك أن يقال لأنها هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أنزه الله عز وجل لأننا كما قلنا في بعض التعليلات لا تتفق مع الواقع وسأتي الآن بعض الأمور مثل هذه ثم قال المصنف وأما في ياسين ونون ماذا قصد في ياسين ونون ياسين ونون ماذا قصد بسرعة أكثر تكتبه. ماذا قصد وأما في ياسين ونون أحسنتم ياسين والقرآن الحكيم سورة ياسين إذا إذ وصلنا ياسين للقرآن طيب ركزوا معي أخواتي الكلمات ياسين هكذا تقرأ تقرأ هكذا ياسين والقرآن ما آخر حروف كلمة ياسين نون ساكنة ما هي آخر حروف ياسين نون ساكنة ماذا جاء بعد نون ساكنة حرف الواو ما حكم الحكم العام إذا جاءت نون ساكنة جاء بدا حرف الواو الأصل أن تكون إضغام بغنى وكذلك القول تماما في نون والقلم ن آخر كلمة حرف نون تتكون من الحرف الان والواو والنون الثانية وهي ساكنة جاء بدا حرف الواو الأصل ماذا أن تكون مضغمة هذا الأصل ولكن قال الـ الـ الـ وأما في ياسين ونون فسبب الإظهار فيهما مراعاة الانفصال الحكمي لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما وذلك لأن كل من ياسين ونون اسم للسورة التي بدأت بها ونون فيهما حرف هجاء لا حرف مبني وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف هذا انتهى كلام للمصنف ما رأيكم في هذا التعليل يقول المصنف إنما هنا أظهرت لأن اسم السورة لا يدغم في الحرف أو لأن هذه حروف هجاء يعني تختلف عن باقي الحروف حروف مقطعة فهذه الحروف المعطاعة لا تدغم فيما بعدها ما رأيكم في هذا التعليل؟ أحسنت هو اللي هو ليس ذلك في الرواية الأخرى التي أدغمها أحسنت يا أختيش. هذا التعليل أخواتي الكلمات غير مقنع تماما لماذا؟ لأننا إن قرأنا لحفص نفس حفص من طريق الطيبة يجز لنا فيها وجهها الوجه الأول الإظهار الوجه الثاني الإضغام فكل تعليل هذا ليس مقنعا وليس موافق للواقع ما التعليل؟ نقول تعليل بأن الرواية هكذا ان قرأنا لحفص من طريق الشاطبية تظهر ان قرانا لحفص من طرق أخرى على حسب الطريق قد تظهر وقد تدغم اذا لا نقول عن هذا الادغام ادغام مطلق وانما اظهار مطلق عفوا نقول اظهرت النون في كلمة ياسين وكذلك في كلمة نون والقلم بسبب الروايه بعض الطالبات يسطعن وحتى بعض المؤلفين يخطئون يقولون نون والقلم إظهار مطلق لا ليس بصواب إذن نحن الآن ندرس بأحكام حصم تلك الشاطرية من الشاطرية نظهرها إن كانت تهدى الأخوات قد قرأت القرآن الكريم من طرة الطيبة يجوز لها أن تضغم حسب الطريق قال الضباع في نحو إن لم غنى مع من ربهم رزقا كريما يا ملم وتفصيل ذلك يطول لمن يعني تعرف في القرآن إذن كم, حرف معنا؟ كم كلمة الآن مرت معنا لحفظ من طريق الشاطبية أظهرت كم كلمة مرت معنا إلى الآن أحسنتم أربعة, أربعة. وضفنا عليها اثنين كم صارت ستة طيب قال طبعا هو ما ذكر السابعة وانا ما ذكرها لاحقا سابعا الكلمة السابعة أخواتي من تعرف الكلمة استثنيت كذلك من الإضغام انتظر سن الله وقيل من راق نون ساكنه جاءت حرف الراء في كلمه وقيل من راق ما الحكم الاصل, الأصل ان تكون ادغام ولكننا ان قراناها لحفص من طريق الشاطبيه سنظهرها لماذا سنظهرها لاننا عندنا شك وقيل من راق وقيل من راق ما هذا الذي فعلناه نقول هذا السكت سكتنا بين النون والراء لغدا علم اخذ نفس طيب لماذا سكت حفص عنها هناك بعض التهليلات بعضهم عللها هكذا قال حتى لا يختلف المعنى ما معنى وقيل من راق معنا الكلمة وقيل إذا إنسان حضرت الوفاة يأتي الناس بالأطباء فهذا الطبيب الذي أو يأتي بمن يرقي هذا الذي في نزعات الموت فيقول من راق من يرقي هذا حتى يشفى وقيل من راق إن بعض العلماء قالوا إن وصلناها فتصبح وقيل ما الراق من المرور أو المروق فلذلك قالوا يسكت عليها بعض العلماء لماذا قال يوجد هنا السكت قالوا حتى لا يختلف المعنى حتى لا يضم بأن الراق من المروق طبعا هذا كذلك ليس بمقنع تماما لأن كل القراء كل القراء يقرأها بالإضغام إلا حفص وحفص حتى من طريق الطيبة ده في وجهها تحيلوا يعني الآن لو قرأنا لحمزة ولا الكساء لأي قارم القراء عدا حفص كيف يقرؤونها وقيل من راق. طيب بارك الله فيكم إذن كم كلمة الآن استثنيت أحوالك الكلمات من طريق الشاطبية من تعددها بسرعة وإحنا في أول دروس قلنا على طالب العلم وطالب تعلم أن يكون سريع الكتابة. ما هي الكلمات السبعة التي استثمت من الإضغام من طريق الشاطبية؟ الدنيا بنيان صنوان قنوان أحسنتم طيب نون والقلم ياسين والقرآن أقيل من راق. بارك الله فيك أحسنتم طيب السؤال الآن أربع منها اتفق القراء كاملة كل القراء على إظهارها وثلاثة اختلف العلماء فيها على حسب الرواية ما هي التي اتفق القراء على إظهارها وتسمى إظهار مطلق منتظر أحسنتم ماذا تسمى إظهار مطلق بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم أحسنتم بقيت كلمة أخرى معذرة يعني يعني, يعني أما ما أريد أن أفصل وأن أعقدكم ولكن هذا هو الموجود يعني في أحكام التجويد الآن قال المصنف بارك الله فيه وفي علمه وأما داسي ميم أول سورة الشعراء والقصص الآن لو فنحنا المصحف كيف كتبت هكذا كتبت ولكن لا تقرأ هكذا وإنما تقرأ هكذا طا ثين مين أليس كذلك؟ طيب عندنا الآن كلمة ثين هذه تنتهي بحرف النون الساكن حرف نون ساكن هل يضغم او يظهر قال العلماء يضغم مع في كلمة واحدة يعني لم يستثنوها مثل كم الدنيا او قنوان او ومع ذلك اضغموها كل القراء اضغمها الا حمزة وابو جعفر بسبب السكت يعني فيها الوجان القراء العشرة ولكن لما نحن بحفص الان حفص اضغمها بغنى طاسين ميم أدغمها طيب إذن لم تستثنى فلذلك نبه المصنف عليها قال وأما طاسين ميم أول الشعراء والقصص فرواة حفصية إدغام النون في الميم وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة وقد قال بعض العلماء،, العلماء وجه الإضغام في طاسي الميم هو مراعاة الاتصال اللقظي ليتأتى معه التخفيف بالإضغام ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء كلمة والوقف لا يكون إلا على تمام الكامل يعني تعليلات رزا الله خيرا على من ولكن أحيانا قد تكون كما قلنا يعني متقبلة وأحيانا قد يكون عليها ملاحظة والله تعالى أعلى وأعلى. طيب إلى هنا انتهت النون الساكنة عند حروف النون الساكنة والتنوين عند حروف يرملون طيب أنا كنت أردت أن أقول شيء ف... ولكن سبحان الله من تقرأ القرآن لعلنا ننبهها عليها حتى لا تتشتت الأخوات ولكن إشارة يسيرة بعض العلماء قال الإدغام بغنى فقط في النون والمين طبعا كل القراء وبعض قال الياء والواو إخفاء وتفصيلات يعني يطول ذكرها ولا طائلة حقيقة يعني من, من تفصيلاتها لأما الأداء واحد وإنما الخلاف أحيانا قد يكون بين القراء والله تعالى أعلى وأعلى والروايات قبل أن ننتقل إلى حكم آخر هل لديكم أسئلة؟ طبعا ضبط الـ الـ الـ الإضغام النون كما قلنا إذا جاءت بعدها حروف الإضغام تكون عارية عن الحركات لا يضع علىها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون وعندها اللام والراء والميم والنون وضعت عليها شدة هذا بالنسبة للضبط أما بالنسبة له التنوين فإن التنوين الضم رسمت كل ضمة لوحدها وكذلك الكسر والفتح لم ترسم فتحة مباشرة ويعني كنت أتمنى لو في صفحة ولكن أنتم عندكم مصاحف الله الحمد والمنا نعم أحسنتي على التعريف السابق ستكون إضغام كامل نعم ستكون إضغام كامل طاسين ميم نون عند الميم لا بد أن نشدد الميم فتكون كامل والله أعلم هل هذه التعليلات نذكرها أم الأفضل نقول رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل أن تذكريها ثم تنبه لماذا اولا حتى يزداد تزداد طالبات العلم علما الأمر الثاني حتى لا يظن بأنك لا تعرفين هذه الأحكام الأمر الثالث حتى تظهري رأيك في في المسألة فنحن نريد أن يعني يكون قالبات علم أقوياء إن شاء الله عز وجل لي يعني ولا يكون فقط ينقلن فقط نقلا لا بد من الغنة أختي الكريمة لا بد من الغنة أنت الآن لو تجربت أن تطعيه لوحدك أو تسمعه لأي شيخ ستجدين أنه سيغني الميم ويزيد يعني ببقدار حركة تقريبا طيب ان شاء الله ما أحد يتردك من الغرفة وإنما أحيانا تكون سبحان الله هكذا الغرفة يعني ما هي ظروف يعني ولكن الغرفة لا تترد إن شاء الله سؤالك مع الغنى أو بدون الغنى في طاصي الميم قلت لك مع الغنة ولو استمعتم لأي قارئ لوجدتوا أنه غنها بمقدر حكث الله فعلا. طيب قال الجمزوري في التحفة والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا طبعا بعض الشراح استدركوا على هذا البيت قال إلا في تاصنين والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرأ ثم كرغنة وعند عند الرأ نشرح ما معنى كرغنة وأقوال العلماء في ذلك إن شاء الله لم يذكر النظم الإدغام الكامل والناقص كما قلنا أنها مختصرة والله تعالى أعلى وعلم ننتقل إلى الحكم الثاني وهو القلب طبعا يكتب في كتب تجويد الإقلاب والصواب أن لغة أن يقال القلب ولو فتحنا الكتب الأقدمين كالنشر ذكر القلب لم يذكر الإقلاب لكن سبحان الله هكذا يذكرها العلماء والشراح وغيرهم وإنما الأقرب لصواء أن يكون القلب والله تعالى أعلم قال المصنف الاقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه تقول قلبت الشيء أي حولته عن وجهه بين يديكم كتاب على سبيل المثال صفحته الأولى حمراء والأخيرة صفحته يعني الدباجة أول, أول ما يمسك في الكتاب يعني العنوان الرئيسي دون هو على سبيل المثال أحمر وآخره أزرق أنت كما ترى في الأمام أحمر لو قلبنا سيكون الظاهر عندنا لون الآخر هذا القلب والله تعالى أعلى وعلى اصطلاحا قال قلب النون الساكنة أو التنوين ميما أولا مخفاة ثانيا بغنى فلالتعريف الكامل ثلاثة أمور قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفى بغنى نعمل ثلاثة أمور أولا أن نقلب النون إلى حرف المين الأمر الثاني أن نخفي هذه المين الأمر الثالث أن نغنها كم حرف الاقلاب كما هو عندكم أو تواتر عند أهل الهلم حرف واحد ألا وهو حرف الباء فقال الإقلاب لو حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من تلمة أو كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين طبعا أو بعد النون ملحقة بالتنوين ولا توجد إلا في قول تعالى لا أسفعا وجب الإقلاب أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة وضحة الأمور إن شاء الله طيب. طبعا قال ولكي يتحقق وضحنا ذلك إن شاء الله وعلمته في المصحف يعني ضبطه في المصحف ان توضع هذه الميم الصغيرة لو فتحنا المصحف الآن كنت من بعدهم لوجدنا لو أن فوق النون حرف الميم الصغير قال يشير الآن إلى مسألة يعني اختلف العلماء في العصر الحديث اختلافا بائنا فيها قال ولاحترز عند التلطف بالإقلاب من كز الشفتين على الميمة المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعصف بعضهم قال مع الفرجة اليسيرة واختلف يعني فيها طو... كلام قويل جدا أنه وسع الوقت يشير إليه إن شاء الله ما وجه الإقلاب؟ ما علة الإقلاب؟ لماذا عندنا شيء يسمى الإقلاب؟ قال النون الساكن والتنوين عند ملاقاتهم لحرف الباء يتعذر الإظهار والإضغام لثقل في النطق وذلك لما بين النون والتنوين والباء من اختلاف في المخرج كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضاً لما بين المخرجين من عدم التناسب فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميماً لأسهل الإخفاء وذلك لمشاركتها للباء في المخرج وفي صفات الجهر والاستفال والانفتاح والإدلاق ومشاركتها للنون في الغنة والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإدلاق أي في جميع الصفات ما معنى ذلك؟ أسحيله عليكم إن شاء الله النون الساكنة أو التنوين إن جاءت بعض حرف الباء لا يوجد بينهما علاقة ولا يمكن أن تكون النون مع الباء بينهما خلاف ما تستطيع أن نقول من بعد لو أظهرناها فيها صعوبة في النطق نقول من بعد طيب لو أدغمناها نقول من بعد, من بعد. كذلك سبحان الله لا مستساغة طيب لو أبقينا النون كما هي وأخفناها كذلك ستكون صوتا سبحان الله فيه نساز ونفورة تقول من بعد ما تأتي معنا سبحان الله طيب ما الحل؟ الحل أن النون هذه تتنازل إلى حرف آخر تقول أنا سأقلب نفسي إلى حرف آخر ما أقرب الحروف الذي يتناسب مع الباء النون لا تقبل أن تقلب إلى دال لأن الدال كذلك لا تتنسب مع الباء ولا قاف ولا غين ولا فوجد أن أغنسب حرف لتقلب إليه النون في حرف الميم لماذا الميم؟ لأن هناك تشارك بين النون والميم من جهة وكذلك تشارق بين الميم والباء من جهة فلذلك قلبت هذه النون إلى ميم والله تعالى أعلى وعلى هذه هي العلة طيب إذن قلنا بالنسبة لضبط النون إذا جاءت بعدها حرف الباء أن نضع رأس الميم الصغيرة أو الميم الصغيرة طب في حالة التنوين ضم والفتح والكسر ماذا فعلوا؟ إذا كانت الكلمة أصلاً فيها تنوين ضم حذفت إحدى كان أبقيت ضمة واحدة وحذفت الأخرى وأبدلت الأخرى بالميم مثل كما عندكم في الكتاب سميع بصير أبقيت ضمة واحدة وحذفت الأخرى وأبتلت بميم وكذلك الأمثل الأخرى كلوا واشربوا هنيئا بما ذهبت حركة واحدة وبقيت الأخرى بقيت فتحة وأما الأخرى وضعت بدلها ميم يعني يا أيها القارئ أقلب, أقلب هذه النون إلى ميم الله تعالى أعلى طبعا من المهم أن تكون الغنى معها من المهم أن تكون الغنى معها الله أعلم طيب في قراء يقرؤون في إخفاء الميم عند الباء بالفرجة وبعضهم لا أيهم أصح شايفونه كما قلت لك أخت الكريمة ألفت في ذلك وحدث خلاف شديد جدا بين العلماء في عصرنا هذا وبعضهم حط بعضهم مشد عليه في الكلام وانا العبد الفقير قد قرات على بعض العلماء يلزمونا بالفرجل وبعض العلماء يلزمونا بالضم الشفتين طبعا من غير شد شديد وبعض العلماء يعني يتساهل في المساله فلا يشدد على الطالب بل اذا بعض اهل العلم والعلماء الى عقد اجتماع حول هذه المساله ولعل يعني انا ما كنت اريد ان اشير يعني لكن كون سؤالنا فلا من الاشاره على بيان ان شاء الله بعض العلماء يقولوا انه اول من امر بالفك اليسيره هو الشيخ المقرا عامر سير عثمان المقرا نفسه قال انه الجزم القراء في اذاعه لاني يقرا بالفرجه اليسيره وهذا كلام يحتاج اليه يعني حقيقه الى تامل اكثر قبل السيد الشيخ سيد عثمان من ذكر بالفرجه اليسيره والدكتور الغوثاني نقل في كتابه علم التجويد ذكر ان حدث اجتماع في سوريا وعقد اجتماع خاص حول هذه المسألة وأجمع فيه شيوخ الإقراء في دمشق فذكر ملحق النص قرار مجلس شيوخ القراء في دمشق حول نطق الإخفاء كما قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ملخص ما قاله الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في دمشق بخصوص الإخفاء الشفوي والإقلاب والإخفاء الآخر وذلك في مجلس القراء المنعقد في دمشق حيث, حيث توجه فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله عز وجل منذ أيام توفي رحمه الله عز بالسؤال قائلا أنه يريد أن أسألك أيها الشيخ محمد كريم ماجح مستفهما ومتعلما عن كيفية نصف الكلمات من كتاب الله تعالى كما تلقيت عن مشايخك لتعم الفائدة ثم ذكر عن قوله تعالى ترميهم بحجارة وقوله ولكم ما كسبتم عدة أمثلة فأجاب فضيلة الشيخ قريم نيابة عن شيخ القراء الشيخ حسين خطاب وباسم بقية المشايخ قائلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا السؤال جرى في حضرة السادة القراء المشهورين بهذا الفن العظيم وبقراءة كتاب بالله برواياته كلها من الأستاذ الشيخ عبد الرزاق الحلبي الذي هو مني بما يسألني أنظروا توضع العلماء مع بعضهم البعض وبحضور الشيخ القراء الشيخ حسين خطاب والأستاذ الكبير الشيخ أبو, حسن محمد أبو الحسن محي الدين الكردي والأستاذ الكبير الشيخ محمد سكر أبو هشام وقد اختاروني من أجل أن أنطق بهذه الكلمات فضل منهم وكان يرسل جلسة الاستاذ الشيف صادق حبنك طبعا علماء هؤلاء يعني من يعرف علماء دمشق يعني سبحان الله هم خيرة العلماء وإليهم سبحان الله منتهى في العلم رواية ودراية وأداء وحفظ الله تعالى واذا سأقرأ هذه الكلمات بخضورها هؤلاء الى فاضل كما تلقيتها وكما تلقيناها جميعا من علمائها الكبار الكلام شيخ أحمد الحلواني الشيخ القراء والدكتور سعيد الحلواني شيخ القراء والشيخ محمد سليم الحلواني شيخ القراء والشيخ عمد القادر ويدر شيخ القراء كما تلقاها شيخنا شيخ محمد سليم الحلواني عن أبيه وهكذا ثم بدأ يقرأ الشيخ يعني حول ضم الشفتين وصرح بذلك ثم ذكر إلى آخر هذا الكلام الماتع وانتهى إلى أنه لا توجد فرجة في النطق عند النون الساكنة والتنون عند الباء وكذلك الميم عند الباء ولولا الوقت ما أريد أن يأخذ الوقت لقرأت لكم كامل هذا البيان معذرة للإطالة ولكن يعني أصل الله تكون فيها فائدة طبعا بعض العلماء يخالف في ذلك ويقول هي في الفرجة اليسيرة وفي ملتقى أهل التفسير الحدث يعني الكلام طويل جدا وبعضهم أغلظ القول والله مستعد طيب نلتقل للحكم الرابع الحكم الرابع لو فتحنا أخواتي الكلمات صفحة 66 قال الاخفاء لغة السكت يقال احفيت الكتاب أي سترته عن الاعين واصطلاحا النطق بحرف بالصفة بين الادغام والادغام عاريا عن تشديد مع بقاء الغنه طبعا كلمه مع بقاء الغنه لو لم تذكر يعني لكان اولى لماذا لانه عندنا يعني الامر يعم النون الساكنه والتنوين على كل حروفه الآن سيتكلم عن حروف الإخفاء عند النون الساكن والتنوين فقط لأن هذا سيأتينا إخفاء الميم الساكنة الميم الساكن. لا. الآن سيذكر أخوات الكلمات فقط الإخفاء النون الساكن والتنوين إذا جاء والتقت مع حرف من حروف الإخفاء طبعا لمن لما ستحفظ هذه الحروف الأمر بسيط ما هي حروف الإظهار بسرعة أجيبه إذا تكرمتم اعمل الجواب سريعا ما هي حرف الإضغار ستة جميل ما هي حرف الإضغام حرف الإضغام ستة كذلك الإقلاب أو القلب واحد أحسن المجموع كم المجموع كم سهلة ما تخطئ في الخساب ثلاثة عشر طيب نحن قلنا أن عدد حرف اللغة العربية ثمانية على اعتبر أن الألف والحمزة شيء حرفاً واحداً جيد كم يبقى من الحروف؟ لماذا 14؟ 6 زائد 6 زائد 1 14 6 زائد 6 زائد 1 13 يبقى 15 حرفاً هذه الـ 15 حرفاً تكون هي حروف الإخفاء يعني بعضهم لما يعني لا يريد أن يحفظ هذه الحروف أي حرف ليس بإضغار ولا إضغام ولا أقلاب سيكون إخفاء لو قلنا حرف الصاد حرف الصاد ليست من حرف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وكذلك ليست من حرف يرمون ولا حرف الباء فإذا ماذا ستكون إخفاء وأما من أرد أن تحفظ البيت فكما ذكر الآن صف ذا طبعا أوائل هذه الكلمات أوائل هذه الكلمات يعني الصف الصاد الذا في كلمة ذا ثنى كم جاد إلى آخرها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقن بعضاننا طبعا البيت معناه جميل جدا يقول الجمزوري رحم الله عز وجل صف ذا ثنى يعني أذكر صفات صاحب الثناء كم جاد شخص قد سمع كم يسمو الإنسان إذا كان جوادا أو إذا جاد الإنسان قد يسمو دم طيبا يعني ابقى دائما لك صفات طيبة سواء كانت من أخلاق وكذلك من الطيب يصل به دم طيبا كن دائما عمرك طيبا زد في تقى لا بد أن تزداد في التقى في التقوى في الصلاح ضع ظالمة اترك هذا الظالم طبعا ضع ظالمة بالضغط كما نبيها عندكم في الكتاب ضع ظالمة اترك الظالم فإن الله عزيز يكفيك شاء الله وليست على العموم لأن الإنسان حيالاً لا بد من الانتصار لنفسه لا سيمة إذا كانت هذا الظلم يتعلق في ما يتعلق في الدين يعني قد يسامح الإنسان إذا أوذيه في حق نفسه أخذ ماله قد يتسامح ولكن إذا ظلم بسبب دين بسبب كلمة حق فلا بد هذا الحق والله تعالى أعلى وعلم إذن كم حروف الإخفاء خمسة عشر من ساكن إذا تنوين جاء بعد حرف هذه الحروف تكون يكون الحكم اخفاء طيب قال كيفيه الاخفاء طبعا سببه بعض ما على السبب هو ان حروف هذه لم تكن بعيده فتذهب ولم تكن قريبه فتخفى والله اعلم نعم بعضه يسمى اخفاء حقيقي ولكن يعني لو قيل اخفاء لوحده اخفاء نون ساكنه او لا اصلا طيب كيفيته قال وكيفية الإخفاء أن ينتقى بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضاء ولا منغمين إظهاما محضاء بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإظهام عاريين عن التشديد مع بقاء الغنى فيهما ثم نبقى قال وليحترز من إرصاق اللسان فوق الثانية العليا عند إخفاء النون وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثناية العليا عند النطق بالإخفاء طبعاً أفضل طريقة في زماننا لذلك أفضل طريقة في زمان لذلك أن نسمع المشايخة الذين أجمعة علماء على حسن قراءتهم كالمنشاوي والحسر وعضي باسط ثم ذكر قال والفرق بين الإخفاء والإتغام أن الإخفاء لا تشديد معه متقن بخلاف الإتغام فيه تشديد طبعا كلمة غير مقنعة لأن عند الياء والواو ما فيها تشديد ثانيا ان أشفاء الحرف يكون عند غيره وأما إضغامه فيكون في غيره كذلك يعني بالنسبة لي أنا أرىها كذلك ليست بمقطع كاملا أن أشفاء يأتي من كلمة و من كلمتين وأما الإضغام فلا يكون إلا من كلمتين كما سبق نعم هذا صحيح نعم لذلك أخوات الكلمات بعضهم عد الواو والياء من حروف الإخفاء الله تعالى أعلى وعلى المراتب كذلك المراتب يعني, يعني قد تكون يعني فيها تعديل صحيح وقد لا أقربها مخرجا إلى النيون ثلاثة أحرف هي الطاء والدال والتاء أبعدها مخرجا من النيون حرفان وعمل الطاف والكاف أوسطها عند الأحرف العشر الباقية فهي متوسطة في القرب البعد والله تعالى أعلى وعلى كذلك مراتب الإخفاء يعني انا أقول لكم كل هؤلاء كل هذا الأمور حقيقة يغني عن ذلك أخذ القراءة عنه من أفوائي المشايش والله الحمد والمنى كما تواتر القرآن كتابة تواتر كذلك قراءة بهذه الأداء ومع ذلك سأقرأ لكم وأما المرتبة علىها عند الطاء والدال والتأل قرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف فيكون الإخفاء قريبة من الإنظام ادناها عند القاف والكاف بعد مخرج النون من مخرج هذين الحرفين فيكون الاثقاء قريبه من الاطباق أو وسط ما عند الاحرف العشر الباقيه والله تعالى اعلم طيب الى هنا ان شاء الله في سؤال والله الاولى الا تكون مشدده لأننا ننطق الغنى وأنت لو تسمعين الدرس من أول في التسجيل أنت يعني, يعني تعذر للتأخر بسبب الضيوف قلنا لماذا العلماء يعني وضعوا شدة ولماذا لم يضعوا شدة والإضغام الكامل والناقص وفصلنا في ذلك فلذلك أقول الأولى والأقرب ألا تضع شد عند الواو والياء والله أعلم الحكم النون الساكنة طيب أريد توضيح الفرق بين الإخفاء عند الحروف الآتية نطقاً طيب تفضلي وإن كنت يعني أنا أقول لكم تسمع ممن هم أجمع العلماء على نطقهم كان أنت الآن لو لم أقرأها أنا لك على سبيل المثال قلتك أن تسمع ممن هم أعلم مني ما أقول الأصوات الجميلة لأن هناك فرق بين حصن الأداء والصوت وبين الإتقان فأنت لو على سبيل المثال سمعت ديل من شاوي في نطق هذه الكلمات إن شاء الله يغنيك بإذن الله وكذلك الحسر وعبد الباصر بعض الناس تنتقص عبد الباصر تقوله أحكامه ليست قوية أنا في ظن أحكام عبد الباصر في بعض الأحرف والكلمات أفضل من أحكام الحسر نعم طيب الطاء من طين من طين الدال عنده الداء من تراب القاف طبعا لا بد تكون بفخماء الطاء كذلك من قبل ما تكون من قبل أن أتي بالنون ولا أقرأها من قبل هكذا والله تعالى أعلى وعلى. كما قلت لكم إنما هي مسألة أدائية بقراءة على الشيوخ هي يعني أفضل طريقة للرواية أن يقرأ الطالب على للإتقان أن يقرأ الطالب أو الطالبة على من تأهل وكان متقنا طبعا جاي الزكرة الأخر هذا من باب التقريب وإلا العبرة كما قلنا هي بالمشافحة والله تعالى آل وآل طيب لا أدري بعض بعضهم يقول أن الغرفة تخرجهم الله مستعان طيب الله مستعان منتقل سريعا ننتقل سريعا النون والميم مشدتين أي نون أو ميم عليها شدة أي نون وميم عليها شدة ستكون تغنب مقدار الحركتين الغنى في جسم النون والميم طبعا أنا أقول وقد يعني أغنيكم عن إعادة الناس يعني الدرس السابق شرحنا حول ما تعريف الغنى وقلنا كذلك في هناك بعض التعريفات للغنى بعيدة جدا عن الواقع وكما كما ذكر المصنف قال أنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضع ولا جاء قلنا نبهنا إلى ذلك يعني وأنا إنما قدمت ذلك قديماً قلنا لنا الأولى أن نعرف ما هي الغنى قبل أن نقول إضغام بغنى أو بغير غنى الله أعلم 72 <تصفيق> قيل أن مخرجها الغنى تخرج من الخجومة وأعلى أنف وأقصى من الداخل مقدار غا مقدار الغنى حركتين بحركة الإصبع قبضة أو بسطة طبعا هناك عدة تنبيهات الغنى بمقدار حركتين لم يشر العلماء الذين كتبوا في هذا العلم قديما بكم مقدار الغنى وإنما كانوا يقولوا مع إبقاء الغنة هذا مسألة مهمة جدا لو حاولنا نبحث في الكتب الأقدمين لما وجدنا نصا واضحا بكم تغني الغنة وإنما يقول يعني يقرأ فلان النون, النون إذا جاءت بعد حرف الواو أو حرف م, بإبقاء الغنة كم هذه الغنة لم يذكر العلماء قديما ولا أقول أنا ذلك يعني من تشقائي نفسي وإنما لو رجعنا إلى كتاب شرح المقدمة الجزرية لأستاذ الدكتور غانم قدوري فانظروا ماذا يقول مقدار غنى قال ولم يُعنى علماء التجويد المتقدمون بتحديد مقادير الغنى أو ترتيبها وكانوا يعتمدون في ضبطها على التلقي الشفوي وحاول المتأخرون تقريب تلك المقادير فذكر أقوال بعض أهل العلم ولكن الذي يهمنا هنا وركزوا على ماذا سأقول الآن قال والغنى من حيث الطبيعة الصوتية تشبه حرف حروف المد إلا أن الغنى يجهي صوتها في الخشون طيب لكن لا يتجاوز امتداد الغنى مقدار المد الطبيعي دكتور غانو قدوها وسينقل أقوال بعض العلماء قال طبعا أنا أفكر ذلك لأنني بالغالب لا أجده في كتب التجويد وقال لما من يتعرض إلى ذلك فماذا انظر هذه يعني عبارات مهمة جدا من الاستاذ الدكتور غانم قدوره ومن يعرف قدر هذا يعني حول اقتناء كتب هذا العالم فله سبحان الله كتب عظيمه جدا منها رسم المصحف وغير ذلك يعني فقال لا لكن لا يتجاوز امتداد الغنه مقدار المد الطبيعي قال المرعشي بتوفاه الدفعه 1150 للهجره لا يصل امتدادها الى قدر ألف أو أزيد ألف يعني مدّة طبيعي أفضل تعريفات للمدود أن يقول ألف يعني بمقدار حركتين ثم قال وقال حسن بن اسماعيل الحبار متوفى 1327 وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين فيكون قريبا من زمن المد الطبيعي ثم قال وقال محمد مكي نصر ولذي نقلناه من شايخنا عن عن العماء المؤلفين في فن التجويل المتقن المتقنين ان الغن لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين المد الطبيعي كما قال مصرح الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد أن الغن مقدار حركتين طيب اذا الغن بمقدار حركتين في بيت سأذكر عليكم انا يعني اثق انه قد يطرق مسامعكم ل وهو من كتاب منظومة الإمام العلامة الشيخ سعيد أحمد العنبتاوي رحمه الله له منظومة تقع في قرابة الأربعمائة بيت سماها حلية القراء في التجود والأذى وقد شرحها أحد التضابه ذكر بيت الشارح يعني استغربه وقال في البيت وفخم الغنة ان تلاها غروف الاستعلاء لا سواها مقدارها تغن حركتين الى ثلاثة بدون مين لاحظوا ماذا قال الان الشيخ سعيد العنفتاوي رحمه الله عز وجل كان فيما بلغنا يحفظ عشر بيت من الشاء وكان يقول احيانا أكون أقرأ وردي في الليل فأنام فأستيقظ وانا أكمل الورد سبحان الله يعني ينام على سبيل المثال وصل إلى سورة الأحزاب يستيقظ نفسه وهو يقرأ يكمل سبحان الله وكان رحم الله زيال ضريراً ومع ذلك كان أقوى من المبصرين وفي أخريات عمره قطعت قدمه ومع ذلك كان سبحان الله في العلم أسرع من أصحاب الأقدام ومن أعجيب يعني هو صاحب سبحان الله عجائب الشيخ راحه الله عزيزي صاحب عجائب يقول لي والله العظيم أحد الأخوة لما كان يبني الشيخ كان يأتي بالمهندس فيصوب عمل المهندس وهو سبحان الله لا يرى فيقول له لا أنت كذا هذا الحي مائل وغير مائل وهو لا يرى سبحان الله عزيزي وقد رأينا منه عاجيب من حسن يعني, يعني من حسن التخلص وبداء حكمه وأنا كنت ذكرت في ترجمة له من اللطائف التي حدثت مع الشيخ سعيف رحمة الله عليه اللهم استعني علي. أقول ولا أقول على كل هنا ذكر الشيخ, الشيخ أنه من ثلاثة يجلس ثلاث حركات مع أن النصوص المتقدمين قد لا تسعف ذلك إلا إذا تكلفنا بعض النصوص الله تعالى أعلى وأعلم أخواتي الكلمات الآن لو أردنا أن ننصف الأمر وأنا سألت هذا السؤال العلامة الشيخ محمد تميم الزعبي قلت له شيخ عندي إشكالية في بعض المسائل في التجويد من ضمنها قلت نسمعني الحصري أو المنشاوي أو عبد الباصط فلما يقرأ على سبيل مثال قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس نجد بأن كلمة الناس النون يغنها بمقدار أطول من كلمة أعوذ الو ونحن الآن لو نسمع القراء أخواتي الكلمات لو نسمع القراء لوجدنا لو أن القراء لا يجعلون الغنى بمقدار حركتين بل يزيدونها يعني لا يجعلون الغنى بنفس طول الألف إلا ما يقول قال الألف هنا لأصلا تمد بمقدار حركتين والغنى تمد بمقدار حركتين لو سمعنا الآن القراء ما من أحد من القراء فيما سمع يأتي بما بنفس المقدار يعني لو قلنا والنهار كل من يأكلكم بالليل والنهار من الرحمن جيد الأصل أن تقول إذا كنا حركتين تقول هكذا نقرأه والنهار والن يعني ما قلت ونا وإنما حركتين ولكن نسمع القراء يقرأ والنهار والنهار من الرحمن فتجد الغناء تصل معه إلى ثلاثة حركات واسمعوا أشيوخ والقراء وبيننا وبينكم القراء الكبار ويجعلونها ثامثة حركتين فلذلك الشيخ سعيد العنبتوي قال في هذا البيت انها ثلاث حركات وانا اقول هذا وانا اعلم ولم اسمع ان احدا تطرق اليه في احكام التجويد والعل في ذلك انهم ينقلون بل بعضهم والله العظيم يأخذ الكتاب كاملا برمته في القراءات وغيرها يكون مقرأ على سبينثان رواية حمزة وله مصنف في حمزة كتاب في حمزة. كيف نقله حرفيا وهكذا بعضهم يكتب احكام التجويد على كل على كل الشيخ محمد تميم زامي ماذا اجابني قال العبره بالمشافحة قال العبره بالمشافحه والله تعالى اعلم هذا مساله مهمه اردت يعني ان اتوقف عندها قليلا بنداب اتمام الفائدة نتوقف هنا او ناخذ كامل ميم ساكنة هي يعني لا نطيل فيها كثيرا ان شاء الله طيب يقول لا توقف ساعة 11 ونصف يقول نكمل طبعاً أنا سأكمل حتى المرة القادمة يعني ما أتوقف كثيراً لأن إذا أردت أن أبدأ بالنساكن سأضطر أعيد كلمات كثيرة جدا والإخفاء الشفوى وغيرها نقول أحكام مهم الساكنة المهم الساكنة هي التي تخلو من الحركات لا يشترط أن تكون فيها سكون ولا ثلاثة أحكام الإخفاء والإضغام والإظهار الإخفاء يسمى إخفاء شفوي والإظهار لو قلنا إظهار شفوي لجاز ذلك لأن المين تخرج بين الشفتين وكذلك الإضغام الشفوي كذلك يجوز أن نقول إضغام شفوي وإن كان في الكتب يكتب متماثيان صغير لو قلنا إضغام شفوي كذلك يصح لأن المين تخرج الشفتين لا ضرر في ذلك الإختار الشفوي ولو حرف واحد وهو حرف الباء وبالأداء بنفس أداء الميم الساكن طبعا بعضهم يعتذر الآن يتوقف يعني الله أستعانه خلص أتوقفون إن شاء الله عز على أن نكمل الإسبوع القادم بعون الله عز وجل وفضله وكرمه هذه الأول مسألة الأولى الثانية غدا يا أهل السنة والجماعة غدا إن شاء الله عز نكمل كذلك في تمام الساعة الثامنة في توقيت مكة المكرمة الشرح البيقونية أرجو أن تكونوا معنا إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث من من الأخوات تتمرر لتلخيص درس اليوم؟ يعني خلال يومين يأتينا من تستطيع؟ طبعا هي عبارة عن التلخيص سيكون نقل كامل الكلام يعني ما هو تلخيص فقط يعني وإنما تفريغ الشريط والله الدروس السابقة للأسف يعني بعض الدروس يعني كالدرس الرابع في ظني لم يكن مكتملا فلذلك أنا أخرت رفع والله لم يكن مكتملا يعني من حيث التزيل الصوتي فلذلك الأخت إزال الله التي كانت التلخص ما أثت بكل الترفيصات بسبب هذا فلذلك إن كانت إحدى الأخوات عندها التزيل الرابع كامل الدرس الرابع يعني أن كلها من الشاكرين ترسله لنا طيب ما في وقع وإحضار أخوات تريد أن تلخص الدرس القادم هذا الدرس أن تفرغوه الثالث أيام اليوم أشره الخميس والجمعة والسب لو وصلنا إلى جيد لو عندنا إلى جيد إن شاء الله حتى أتمكن من قراءته الأختي محبة سنماء إن شاء الله أنت ستفرجين إن شاء الله طبعا إذا هنا انتهت الدرس من أرد أن تخرج جزاه الله خير على الحضور أصلاً عزيلاً أن يكون الدرس يعني سهلاً عليكم إن شاء الله أنا الآن اخترت بين الأخت أم أسامة وبين محبة السنة